الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى 114. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يآتيكم منها بقبث أو أجد على النار هدى تَنَمَّ مَا أَتَاهَا نُجِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واظم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَسْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أشدد بِهِ أَزْرِي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 كما يوحى القذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنَي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى قلوا ورعوا أنعمكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تستروا على الله كذبا فيفحتكم 119. بعذاب وقد خاد من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا نجوى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 فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدَّمِ الصَّالِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّوَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اترب عبادي فاضرب لهم طريقا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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهتدا وَمَا أَغْنَىٰ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَهُمْ أُلَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ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 القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع وَلَا قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَائِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِنَ السَّفَهَ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نخش عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمر يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحكر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فَغَوَى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 فَأَصْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَقْرَأْ فَالْنَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْبَعْ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى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 قل كلهم متربص فتربص فتتعلمون من أصحاب الصراط التوين ومن اهتدى